عن معاذ رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أ خ ب ر ن ي بعمل يدخلني ا ل ج ن ة ويباعدني من النار قال لقد س أ ل ت عن عظيم و إ ن ه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا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 قال كف عليك هذا قلت يا نبي الله و إ ن ا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أ م ك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أ و على مناخرهم إ ل ا حصائد أ ل س ن ت ه م رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح هذا الحديث خرجه الحديث الإمام أحمد وفيما ا والنسائي وابن ماجة رواية عاصم النجود وائل معاذ وقال ل جبل الترمذي ت ر معمر م من ذ ي أبي أبي صحيح و عن بن عن عن بن حسن قاله رحمه الله نظر من وجهين أ ح د ه م ا أ ن ه لم يثبت سماع أ ب ي وائل من معاذ و إ ن كان قد أ د ر ك ه بالسن وكان معاذ بالشام و أ ب و وائل ب ا ل ك و ف ة وما زال ا ل أ ئ م ة ك أ ح م د وغيره يستدلون على انتفاء السماع بمثل هذا وقد قال أ ب و حاتم الرازي في سماع أ ب ي وائل من أ ب ي الدرداء قد أدركه الدرداء وأبو أنه وكان بالكوفة له منه بالشام يعني أنه لم يصح له سماع يصح وقد حكى أ ب و ز ر ع ة الدمشقي عن قوم أ ن ه م توقفوا في سماع أ ب ي وائل من عمر أ و نفوه فسماعه من معاذ أبعد و ابعد ل ا رواه حماد ن أنه ي قد ن سلمة ن بن ن عاصم ا أبي ل ج و عن شهر بن حوشب عن معاذ بن قطني شهر حوشب أشبه خرجه وهو مختصرا الدار بالصواب أحمد الإمام قال ل أ ن الحديث معروف من ر و ا ي ة شهر على اختلاف عليه فيه قلت و ر و ا ي ة شهر عن معاذ م ر س ل ة يقينا وشهر مختلف في توثيقه وتضعيفه وقد خرجه ا ل إ م ا م أ ح م د من ر و ا ي ة شهر عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ وخرجه الإمام أحمد أيضا من رواية عروة الإمام أيضا النزالي أحمد من بن أ و النزال بن ع ر و ة وميمون بن أبي شبيب بن ك ل ا ه م اخبرني عن معاذ ولم يسمع عروة معاذ ميمون من ولم ولا وله طرق أ ر ى عن معاذ كلها ضعيفة كلها وقوله أ خ بعمل يدخلني ا ل ج ن ة ويباعدني من النار قد تقدم في شرح الحديث ثابتة من في الثاني والعشرين شرح وجوه ثابتة من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة و أ ب ي أ ي و ب وغيرهما أ ن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مثل هذه ا ل م س أ ل ة و أ ج ا ب بنحو ما أ ج ا ب به في حديث معاذ وفي رواية رسول في حديث معاذ أنه قال يا رسول الله إني أريد الإمام معاذ قال الله كلمة أسألك أحمد أنه أن عن قال د أمرضتني وأسقمتني وأحزنتني ق سل ع م اخبرني شئت قال أ بعمل يدخلني ا ل ج ن ة لا أ س أ ل ك غيره وهذا يدل على ش د ة اهتمام م ع ا د رضي الله عنه ب ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة وفيه دليل على أ ن ا ل أ ع م ا ل سبب لدخول ا ل ج ن ة كما قال تعالى وتلك ا ل ج ن ة التي أ و ر ث ت م و ه ا بما كنتم تعملون و أ م ا قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله منكم أحد فالمراد والله أ ع ل م أ ن العمل بنفسه لا يستحق به أ ح د ا ل ج ن ة لولا أ ن الله جعله بفضله ورحمته سببا لذلك والعمل نفسه من ر ح م ة الله وفضله على عبده ف ا ل ج ن ة و أ س ب ا ب ه ا كلهم من فضل الله ورحمته وقوله لقد س أ ل ت عن عظيم قد سبق قال لقد الحديث وسلم سأله المسألة النبي في إليه عليه شرح المشار لرجل الله هذا صلى مثل لئن وأطولت أعظمت أن أوجزت عن كنت وذلك ل أ ن دخول ا ل ج ن ة و ا ل ن ج ا ة من النار أ م ر عظيم جدا و ل أ ج ل ه أ ن ز ل الله الكتب و أ ر س ل الرسل وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كيف تقول إ ذ ا صليت قال أسأل الله الجنة وأعود به من النار ولا أحسن دندنتك ولا معاذ أسأل وأعوذ أحسن به من دندنتك دندنة يشير إ ل ى ك س ر ة دعائهما واجتهادهما في ا ل م س أ ل ة فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن وفي روايه ة ل إلا أن نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار وقوله وإنه ليسير على من يسره الله عليه تصير دندنتي يسره إشارة ودندنة أن ونعوذ من وإنه من معاذ به إ ل ى أ ن التوفيق كله بيد الله عز وجل فمن يسر الله عليه الهدى ت د ى ومن لم ييسره عليه لم يتيسر له ذلك قال الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق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 ثم تلا صلى ل ل ا هذه عليه وسلم ه ا ل آ ي ة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه واهدني ويسر الهدى لي و أ خ ب ر الله عن نبيه موسى عليه السلام أ ن ه قال في دعائه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري و ك امري ن ابن ع د ع و اللهم يسرني لليسرى يسرني وقد ج ن ن ب ي العسرى و سبق في شرح الحديث المشار إ ل ي ه توجيه ترتيب دخول ا ل ج ن ة على الاتيان ب أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م ا ل خ م س ة وهي التوحيد و ا ل ص ل ا ة و ا ل ز ك ا ة والصيام والحج وقوله ا ل ح ج و أ ل ا أ د ل ك على أبواب الخير؟ لما رتب دله خ و الجنة على واجبات الإسلام على ل د بعد ذلك على أ ب و ا ب الخير من النوافل ف إ ن أ ف ض ل أ و ل ي ا ء الله هم المقربون الذين ي ت ق ر بعد و بالنوافل ن إليه ب أ د ا ء الفرائض وخرجه ا في الامام ص ح ح حديث ي ي أبي هريرة ن من عن ل صلى الله عليه ل ن ب ي و س و خ ر ج ه ا ل إ احمد م أ ب ز ي ا د ة وهي الصيام ج ن ة وحصن حصين من النار وخرج من حديث عثمان بن أ ب ي العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم ج ن ة من النار ك ج ن ة أ ح د ك م من القتال ومن حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ربنا عز وجل اصيام ل ج ن ة يستجن بها العبد من النار وخرج أ ح م د والنسائي من حديث أ ب ي ع ب ي د ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنه ة ما لم ي خ ر ق ا ما لم يخرقها يعني بالكلام السيء ونحوه ولهذا وقوله ونحوه لم يعني فاذا ي حديث أبي هريرة ل الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم الصيام م خ ر ج جنة في ف عن إ كان يوم صوم أ ح د ك م فلا يرفث ولا يجهل ف إ ن ي امرئ سابه فليقل إ ن ي امرئ صائم وقال بعض السلف ا ل غ ي ب ة تخرق الصيام والاستغفار يرقعه فمن استطاع منكم أ ن لا ي أ ت ي بصوم مخرق فليفعل وقال ابن المنكدر الصائم إ ذ ا اغتاب خرق و إ ذ ا استغفر رقع وخرج الطبراني ب إ س ن ا د فيه نظر عن أ ب ي ه ر ي ر ة مرفوعا الصيام ج ن ة ما لم يخرقها قيل بم ا يخرقه قال بكذب أ و غ ي ب ة ف ا ل ج ن ة هي ما يستجن بها العبد كالمجن الذي يقيه عند القتال من الضرب فكذلك الصيام يقي صاحبه من المعاصي في الدنيا كما قال عز وجل يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فإذا في كان له جنة من المعاصي كان له في الآخرة النار جنة من جنة من له له وخرج إ ن يكن له جنة في الدنيا من يكن جنة لم له المعاصي لم يكن له ل في في ا آ ة من النار ر و خ ابن مردويه من حديث علي مرفوعا قال بعث الله يحيى بن زكريا إ ل ى بني إ س ر ا ئ ي ل بخمس كلمات فذكر الحديث بطوله ه و ف ي وان الله يامركم ان تصوموا ومثل ذلك كمثل رجل مشى إ ل ى عدوه وقد اخذ للقتال جنه فلا يخاف من حيث ما أتي وخرجه من وجه آخر عن علي وخرجه وجه و و آخر من م عن ق ف اوتي ي ه قال والصيام مثله كمثل رجل ن ص ر ه الناس فاستحد في لن يصل إليه سلاح ل ا ع د وقوله فكذلك الصيام جنة و و ا ل ص د ق ة تطفئ ا ل خ ط ي ئ ة كما يطفئ الماء النار هذا الكلام روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أ خ ر فخرجه ا ل إ م ا م أ ح م د والترمذي من حديث كعب بن ع ج ر ة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 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن ص د ق ة السر لتطفئ غضب الرب وتدفع م ي ت ة السوء وروي عن علي بن الحسين أ ن ه كان يحمل الخبز على ظهره بالليل يتبع به المساكين في ظ ل م ة الليل ل و و ي ق إ ن ا ل ص د ق ة في سواد الليل تطفئ غضب الرب عز وجل وقد قال الله عز وجل إ ن تبدوا ل ص د ق ا ت فنعما هي و إ ن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم فدل الصدقة على أن الصدقة يكفر بها من السيئات بها إما مطلقا من أ و ص د ق ة ا ل س ر و و ق ل ه و ص ل الرجل ة ا في جوف الليل يعني أ ن ه ا تطفئ ا ل خ ط ي ئ ة أ ي ض ا كالصدقه ويدل على ذلك ما خرجه ا ل إ م ا م أ ح م د من ر و ا ي ة ع ر و ة بن النزال عن معاذ قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غ ز وفي ة تبوك ذ ك ر ا ل ح د ث وفيه ا ل صحيح و والصدقة وقيام العبد في جوف الليل يكفر وفي م جنة الخطيئة العبد الليل ص في يكفر مسلم عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة بعد ا ل م ك ت و ب ة قيام الليل وروي ق د عن ج م ا ع ة من ا ل ص ح ا ب ة أ ن الناس يحترقون بالنهار بالذنوب وكلما قاموا إ ل ى ص ل ا ة من الصلوات المكتوبات أ ط ف ا و ا ذنوبهم وروي ذلك مرفوعا من وجوه فيها نظر فكذلك قيام الليل يكفر الخطايا لأنه أفضل نوافل الليل الخطايا لأنه الصلاة قيام وفي الترمذي من حديث بلال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بقيام الليل فانه داب الصالحين قبلكم وان قيام الليل قربه إ ل ى الله عز وجل ومنهاه عن الاثم وتكثير للسيئات و م ط ر د ة للداء عن الجسد وخرجه أ ي ض ا من حديث أ ب ي امامه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه وقال هو أ ص ح من حديث بلال وخرجه ابن خ ز ي م ة والحاكم في صحيحيهما من حديث أ ب ي امامه ايضا وقال ابن مسعود فضل ص ل ا ة الليل على ص ل ا ة النهار كفضل ص د ق ة السر على ص د ق ة ا ل ع ل ا ن ي ة وخرجه أ ب و نعيم عنه مرفوعا والموقوف أ ص ح وقد تقدم أ ن ص د ق ة السر تطفئ ا ل خ ط ي ئ ة وتطفئ غضب الرب فكذلك صلاة الليل وقوله ثم تلا ثم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 تلهاتين الآيتين عند ذكره فضل صلاة الليل ليبين بذلك فضل صلاة الليل ذكره عند وقد روي عن أ ن س أ ن هذه ا ل آ ي ة نزلت في انتظار ص ل ا ة العشاء خرجه ت ر م ذ ي وصححه وروي عنه أ ن ه قال في هذه ا ل آ ي ة ك ا ن و ا ي ت ن ن بين ف ل المغرب والعشاء و خرجه أ ب وكل دود بإسناد وروي نحوه و خرجه البزار بإسناد ضعيف عن بلال هذا يدخل في عموم لفظ ا ل آ ي ة ف إ ن الله مدح الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع لدعائه فيشمل ذلك كل من ترك النوم بالليل لذكر الله ودعائه لذكر فيدخل فيه من صلى بين العشاءين صلى من وقد م فلم ينم حتى يصليها لا سيما مع حاجته إلى النوم ومجاهدة ن انتظر نفسه صلاة العشاء يصليها لا حاجته لأداء الفريضة حتى تركه إلى على و قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن انتظر ص ل ا ة العشاء إ ن ك م لن تزالوا في ص ل ا ة ما انتظرتم ا ل ص ل ا ة ويدخل فيه من نام ثم قام من نومه بالليل للتهجد وهو أ ف ض ل أ ن و ا ع التطوع ب ا ل ص ل ا ة مطلقا وربما دخل فيه من ترك النوم عند طلوع الفجر وقام إلى أداء صلاة الصبح لا سيما مع غلبة النوم عليه ولهذا يشرع للمؤذن في أذان الفجر أذانه إلى غلبة عليه للمؤذن يقول في في يشرع مع أن ا ل ص ل ا ة خير من النوم وقوله صلى الله عليه وسلم و ص ل ا ة الرجل من جوف الليل ذكر أ ف ض ل أ و ق ا ت التهجد بالليل وهو جوف الليل وخرج الترمذي والنسائي من حديث أ ب ي امامه قال قيل يا رسول الله أ ي الدعاء أ س م ع قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات وخرجه ابن أ ب ي الدنيا ولفظه جاء رجل إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ي ا ل ص ل ا ة أ ف ض ل قال جوف الليل ا ل أ و س ط قال أ ي الدعاء أ س م ع قال دبر المكتوبات وخرج ذر النسائي من حديث أبي ذر قال س أ ل ت النبي صلى الله عليه وسلم أ ي الليل خير قال خير الليل جوفه وخرج ا ل إ م ا م أ ح م د من حديث أ ب ي مسلم قال قلت ل أ ب ي ذر أ ي قيام الليل أ ف ض ل قال س أ ل ت النبي صلى الله عليه وسلم كما س أ ل ت ن ي فقال جوف الليل الغابر أ و نصف الليل وقليل فاعله وأخرج وخرج الترمذي ب والطبراني ابن النبي أجوب البزارو ز زاد ا قال الله الليل قال الليل ا ر عمر ر و وسلم دعوة جوف سئل صلى عليه من حديث أي في ي ه ا ل آ خ وخرج ر ت من حديث عمرو بن ع ب س ة سمع النبي صلى الله عليه وسلم ي ق و ل أ ق ر ب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل ا ل آ خ ر ف إ ذ ا استطعت أ ن تكون ممن يذكر الله في تلك ا ل س ا ع ة فكن وصححه وخرجه ا ل إ م ا م أ ح م د ولفظه قال قلت يا رسول الله أ ي الساعات أ ف ض ل قال جوف الليل ا ل آ خ ر وفي ر و ا ي ة له أ ي ض ا قال جوف ا ل ل ل الآخر ي أ جوف ب ه دعوة و ي ر و الليل ي ة ه ق ت ا ر س و الاخر ل هل ه من س ع ة أقرب أ إلى الله من ى قال ج وعنده ف الليل الآخر وخرجه ابن ماجة وخرجه و جوف الليل ا ل أ و س ط وفي ر و ا ي ة ل ل إ م ا م أ ح م د عن عمرو بن ع ب س ة قال قلت يا رسول الله رسول هل من ساعة أفضل من من ساعة ساعة قال إ ن الله ليتدلى في جوف الليل فيغفر إ ل ا ما كان من الشرك وقد قيل إ ن جوف الليل إ ذ ا أ ط ل ق فالمراد به وسطه و إ ن قيل جوف الليل ا ل آ خ ر فالمراد وسط النصف الثاني وهو السدس المراد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 وفي ر و ا ي ة ل ل إ م ا م أ ح م د من ر و ا ي ة شهر بن حوشب عن ابن غنم عن معاذ قال قال لي نبي الله صلى الله عليه وسلم إ ن شئت حدثتك ب ر أ س هذا ا ل أ م ر وقوام هذا ا ل أ م ر و ذ ر و ة السنام قلت بلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم و إ ن ر أ س هذا ا ل أ م ر أ ن تشهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له و أ ن محمدا عبده ورسوله و إ ن قوام هذا ا ل أ م ر إ ق ا م ا ل ص ل ا ة و إ ي ت ا ء ا ل ز ك ا ة و إ ن ذ ر و ة السنام منه الجهاد في سبيل الله إنما إله إلا فإذا أن أقاتل الناس أن وأن أمرت يقيموا محمدا أقاتل الصلاة ويؤتوا الزكاة ويشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. فإذا فعلوا ورسوله حتى ذلك عبده فقد اعتصموا وعصموا دماءهم و أ م و ا ل ه م إ ل ا بحقها وحسابهم على الله عز وجل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما شحب وجه ولغبرت المفروضة ولا قدم ثق الله الله ما درجات الجنة بعد الصلاة المفروضة كجهاد في سبيل الله صلى عليه عمل سبيل نفس بيده فيه بعد في يبتغى في محمد شحب ميزان عبد ك د ا ب ة تنفق له في سبيل الله أ و يحمل عليها في سبيل الله عز وجل ف أ خ ب ر النبي صلى الله عليه وسلم عن ث ل ا ث ة أ ش ي ا ء ر أ س ا ل أ م ر وعموده وذروه ة س ن ا م فأما أ ر سنامه الأمر و ي ع ي ب ل أ ر الدين ا ل ذ ي بعث به وهو ا ل إ س ل ا م وقد جاء تفسيره في ا ل ر و ا ي ة ا ل أ خ ر ى بالشهادتين فمن لم يقر بهما ظاهرا وباطنا فليس من الإسلام في الفسطاط فهو وفي الإسلام الدين الذي يقوم به الدين كما يقوم على عموده فهو الصلاة وفي الرواية الأخرى شيء يقوم يقوم من وأما قوام كما عموده به و إ ق ا م ا ل ص ل ا ة و إ ي ت ا ء ا ل ز ك ا ة وقد سبق القول في أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م وارتباط بعضها ببعض و أ م ا ذره و سنامه وهو أ ع ل ى ما فيه و أ ر ف ع ه فهو الجهاد وهذا يدل على أ ن ه أ ف ض ل الاعمال بعد الفرائض كما هو قول ا ل إ م ا م أ ح م د وغيره من العلماء وقوله في ر و ا ي ة ا ل إ م ا م أ ح م د والذي نفس محمد بيده ما شحب وجه و ل غ ب ر ت قدم في عمل يبتغى به درجات ا ل ج ن ة بعد ا ل ص ل ا ة ا ل م ف ر و ض ة كجهاد في سبيل الله عز وجل يدل على ذلك صريحا وفي الصحيحين عن أبي على ذلك قال قلت عن ذر يا رسول الله أ ي العمل أ ف ض ل قال إ ي م ا ن بالله وجهاد في سبيله وفيهما عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ف ض ل ا ل أ ع م ا ل إ ي م ا ن بالله ثم جهاد في سبيل الله و ا ل أ ح ا د ي ث في هذا المعنى ك ث ي ر ة جدا وقوله أ ل ا أ خ ب ر ك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله ف أ خ ذ بلسانه فقال كف عليك هذا إ ل ى آ خ ر الحديث هذا يدل على أ ن كف اللسان وضبطه وحبسه هو أ ص ل الخير كله و أ ن من ملك لسانه فقد ملك أ م ر ه و أ ح ك م ه وضبطه وقد سبق الكلام على هذا المعنى في شرح حديث من كان يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر فليقل خيرا أ و ليصمت وفي وخرج رسول في حديث حديث اليسر يا دلني يدخلني شرح البزار رجلا مسنده ثم قل استقم قال بالله الله على عمل آمنت من أن الجنة أب قال أ م س ك هذا و أ ش ا ر إ ل ى لسانه ف أ ع ا د ه ا عليه فقال سكلتك أ م ك هل يكب الناس على مناخرهم في النار إ ل ا حصائد أ ل س ن ت ه م وقال اسناده حسن والمراد وعقوباته بقوله وعمله بحصائد الألسنة جزاء الكلام المحرم فإن الإنسان يزرع فإن الحسنات وظاهر ا ا القيامة ما خيرا او الكرامة شرا او غدا ل قول عمل قول عمل الندامة س ي يحصد يوم ئ ت ثم فمن من ومن من حصد حصد و زرع زرع زرع حديث معاذ يدل على ان اكثر ما يدخل به الناس النار النطق ب أ ل س ن ت ه م فان م ع ص ي ة النطق يدخل فيها الشرك وهو أ ع ظ م الذنوب عند الله عز وجل ويدخل فيها القول على الله بغير علم وهو قرين الشرك ويدخل فيه شهاده ة الزور التي عدلت الإشراك ا عدلت ل ل ب عز وجل ويدخل ي ف ه الذور ا س ح ر و ا ل ق ف غ ي ذلك كالكذب الكبائر والصغائر كالكذب والغيبة والنميمة المعاصي الفعلية لا يخلو غالباً من وسائر من ق وفي ل عليها يقترن بها يكون معينا بها و حديث أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ك ث ر ما يدخل الناس النار ا ل أ ج و ف ا ن الفم والفرج خرجه ا ل إ م ا م أ ح م د والترمذي وفي الصحيحين عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال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 عن زيد بن أ س ل م عن أ ب ي ه أ ن عمر دخل على أ ب ي بكر الصديق رضي الله عنهما وهو يجبذ لسانه فقال عمر مه غفر الله لك فقال أ ب و بكر هذا أ و ر د ن ي الموارد وقال وهو يقول ويحك ابن بريدة رأيت ابن عباس آخذا بلسانه بريدة رأيت قل خيرا تغنم أ و اسكت عن سوء تسلم و إ ل ا ف ع ل م أ ن ك ستندم قال فقيل له يا أ ب ا عباس لم تقول هذا قال إ ن ه بلغني أ ن ا ل إ ن س ا ن أراه ا ق ليس ل على شيء من جسده أ ش د حنقا أ و غيظا يوم ا ل ق ي ا م ة منه على لسانه إلا ما قال ما خيرا به أ وكان أملى به خيرا و ابن مسعود يحلف بالله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو ما على ا ل أ ر ض شيء أ ح و ج إ ل ى طول سجن من لسان وقال الحسن اللسان أ م ي ر البدن ف إ ذ ا جنى على ا ل أ ع ض ا ء شيئا جنت و إ ذ ا عف ى عفت وقال يونس بن عبيد ما ر أ ي ت أ ح د ا لسانه منه على بال إ ل ا ر أ ي ت ذلك صلاحا في سائر عمله وقال يحيى ا بن أ ب ي كثير ما صلح منطق رجل إ ل ا عرفت ذلك في سائر عمله ولا فسد منطق رجل قط إ ل ا عرفت ذلك في سائر عمله وقال المبارك بن ف ض ا ل ة عن يونس بن عبيد لا تجد شيئا من البر واحدا يتبعه البر كله غير اللسان ف إ ن ك تجد الرجل يصوم النهار ويفطر على حرام ويقوم الليل ة ويشهد بالزور وذكر أشياء نحو هذا ولكن أشياء بالنهار هذا تجده لا لا يتكلم إ ل ا بحق فيخالف ذلك عمله أ ب د ا ً